سَنَةٌ إِمَّا يَبْلُغَا عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا يقول السائر حكم امتناع المرأة الشابة عن الزواج بعد وفاة زوجها الأول وما هو الأفضل المرأة التي مات عنها زوجها هل تتزوج أو تمتنع عن الزواج وفاء لزوجها خاف أن تحزن مني بإجاباتي لكني سأجيب هذه امرأة مغفلة هذه امرأة مغفلة وحادت عن السنة إلا, إلا أن تكون هذه المرأة لا أربى لها في الرجال إن كانت المرأة هذه لا أربى لها في الرجال لها ذلك وإلا عندنا السنة أتبع والسنة ألزم وعندنا المرأة عندنا أسماء ابن طوميس رضي الله عنها وارضوها كانت زوجاً لجعفر الطيار جعفر نابي طالب وجعفر تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أشبهت خلقي وخلقي جعفر له مكانة كبيرة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وانت تعالى في غزة مؤتة عندما احتضنا الراية وأشق نسين هذا الكافر الجد فإن الله أبدله بجنحين يطير بهم في الجنة جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه اسماء من لما طلقها لما مات عنها جعفر تزواجها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إذا وكانت أبو بكر تزواجها علي ابن أبو طالب رضي الله عنه وارضاه تزواج الثلاث وعجيب أنها كانت لبيبة قريبة وفي قوة ظهر عندما اشتد الأمر بين محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فقال محمد جعفر أبي أفضل من أبيك. فقال محمد بن بكر بل أبي أفضل من أبيك فوقف علي ابن أبي طالب حائرا فقال حل دينا هذا الإشكال أما أبوك أنت لابن أبي بكر فهو أفضل الرجال أو الشيوخ وأما أبوك أنت لجعفر ابن جعفر أفضل الشباب فقال لها ما أتركت, لأ ما أتركت لنا شيئا يعني كنت شابا فقد قدمت علي جعفر وإن شيخا فقد قدمت علي أبا بكر فقالت ثلاثة أخصهم أنت فهم خيار يعني أقرت هم أرقى وأعلى في هذا الباب وصحيح هو طبعا الأفضلية عليه أفضل من جافر حق لكن الأفضلية أبو بكر أفضل من الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر ما طرعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء المرسلين على الخير من أبي بكر رضي الله, رضي الله. لكن في في الأصل أنها إيش؟ تزوجت لما طلقت فاطمة بن تقيس وبتت طلاقها زوجها وبتت طلاقها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت خطباني معاوية وخطباني أبو جهن قال انكحي أسامة أما مات أبو سلمة وخير الناس وقال المسلمة قولي الله مجني في مسؤولاتي وخلفت خيرا منها قالت ومن خير من أبي سلم ثم قالت ما بد لابد العمل بالسنة فلما قالت بذلك الله الذي في علا رزقها خيرا منه هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الحالة تصح للمرأة الشابة ألا تتزوج وفاءً لزوجها على ما تقول إن كان لا أرى لها في الرجال لكن لو لا أرى بلها لا يجوز أن تكون هكذا الامرأة مغفلة لأنها تعرض نفسها لفتن لا يعلم بها إلا الله لا فعلها فعليها أن تتزوج يقول قوله تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم الله أكبر وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الله أكبر كيف نتخلق بأخلاق النبي الله أكبر <تصفيق> هذا من أعظم الأسئلة يعني هذا السؤال من أعظم الأسئلة نعم ربي هذا, هذا الشق الأهم في هذا الباب ميزان المرء خلقه ميزان المرء خلقه وأنا قلت إذا أردت أن تتزوج لا, لا تنظل لنقابا ولا الالتزام وانظر للأصول الاخلاقيه إن كانت من بيت أدب وخلق نبيل هذه المراه يعض عليها من المال بالنواقص اما ان قلت لي انها معها الأسانيد وعندها الجلباب وعندها قلت لك انظر في خلقها ستعلم والمواقف التي تغرب الناس لتعلم الثمين من الرخيص والنبيل من الوضيع من الخسيس والرفيع من الوضيع المساله على الخلق الأصول الخلقية هي التي تازم المرء ويعرف المرء بخلقه وعند ربه يرتقي بخلقه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة قال حسن الخلق أو قيل أكثر ما يثق الميزان قال قال حسن الخلق وقال الله حسن حسن الخلق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلق وقال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة مع أحاسنكم أخلاقة وإن أبغادكم إلي وأبعادكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقة نعم اما التخلق بخلق النبي أن تفعل ما فعله النبي قد لما تستطيع تأتسي بالنبي في الدقيق والجليل والصغير والكبير وإذا زللت وإذا وقعت وإذا حدث منك ما حدث فكن نبيلا وارجع ارجع سريعا وحس من خلقك ان النبلاء يعرفون بذلك يقول هل إذا قال المدبر قولا صريحا للعبد كأنك كأنت حر بعد موتي أو يوم كذا ومرض هذا المدبر وأصيب بالخرف أو جنون وقال رجعت في كلامي هل يعتق العبد بعد موتي؟ إلا ما يكن مكلفا رجوعه لا غير معتبر إلا ما لم يكن مكلفا فالرجوعه غير معتبر طيب إلى التفسير أقول. في شيء ثاني؟ نعم يقول البراء لو توضح حفظكم الله تم بيهاكم على مسألة الوضوء وقت الكراها طيب. هو أخونا الفاضل يا في الأظهر الرجل من تروة العلم هو الآن مشكلة أنه الحمد لله بيرتقي عبادة فهو يعلن بحديث بلال ونحص منه الظن أن النبي قال لبلال ماذا تفعل إني أسمع دفن عليك في الجنة فقال له ما توضأت وضوءا إلا صليت له عندنا الآن مسألة مهمة جدا وهي إن في هناك وقتان حرم فيهما أو, أو منع نفسنا فيهما الصوت دعك من الخياف الفقهي الآن خلينا في صريح الحديث حدثني رجال مرضيون أرضهم عندي عمر المخطاب طال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد وعي الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تأروب الشمس فالنهي هنا فهو يريد يصلي فيحتال على ذلك فيتوضى فيكون في حقيقة الأمر كان قاصدا الصلاة في وقت القراه وإن كان هذه حيلة البعض يعتبرها لكنها ليست بسديدة فرجالك أنا أنكرت عليه أن يكون قد توضأ ليصلي لكن هو قال لي لا أنا توضأت لأقرأ القرآن فإن توضأ ليقرأ القرآن فله أن يصلي لأن هذه إعادة وهو يتمسك بذلك أن يصلي بكل ودوء توضأ به فلزا الله كل خير إلى تفسير. فسوان قالوا تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله هل تعثر بعض الامور يعني أن الله لا يريد اتمامها تسعى خلاص وانت تسعى خلفها ان كنت تسعى خلفها وغلقت يبقى نعم هذا لا سيما كنت قد استخرت فيكون الله على ما لك قال الله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنرهما قل لهما قولا كريما نعم قول تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك القضاء قضاءا قضاء كوني والقضاء شرعي أما القضاء الكوني كما قلنا سلفا وبينا ذلك تفصيلا بأن القضاء الكوني له ضابطا يعرف بهما الضابط الأول أن يكون وقضى أن يكون أن يكون في, في العموم فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه إذا ليست هنا فاصلة فيما سأحب أو لم يحب لأنه فيما يحب وفيما لا يحب والثاني والضبط المميز وهو أنه لابد أن يقع لا محل أن يرد يعني الله على قال فلا رد لفضله وأيضا بي أنه إذا قضى قضاء فلا رد لقضاء قضاه الله جل في علاه انما قولون شيء اذا اردناه ان نقول له كن فهذا قضاء الكم اما القضاء الشرعي فهو له ضابطان ايضا فيما يحب فيما يحب الله خاصه ولكن الفاصله هو قد قد, قد, قد, قد يقبل وقد يرفض قد وقد يرد هنا ننظر قال لقد ربك الا تعبد الا اياه هل الجميع عبد الله وحده ولا شريكة؟ لا؟, لا هناك من عبد هناك من لم يعبد قالوا بالوالدين إحسانا هل ترى الناس بكسرتهم حتى على الآن الإسلام بروا بالوالدين بوالدي بوالدي لا لا تجد ذلك فهذه دلال على أن القضاء هنا قضاء شرعي ليس قضاءا كونيا قال الله يجد على وقضى ربك شوه هنا وقضى ربك ماذا تستفيدون بنسبة الفعل للربوبية وقضى ربك ماذا تستفيدون من ذلك مم وبعض المفسرين قال وصّى لكن أنا أريدها, أريد أريدها على العقيدة على أبواب العقيدة قال وقضى ربك وقضى ربك طيب فيها مسائل المسألة الأولى بأن, بأن مسائل الأمر والنهي والتشريع لله وحده ولا شريك له وهي من لوازم ربوبية من لوازم ربوبية ان افعال الله لا نه كانت من لوازم الربوبيه فانها تستلزم الالهيه الحمد لله وجدت كثير من الاخوه ومنهم سلفي تد ابيها وات ايضا افراد اعتقد يعني جيد اذا وقد ربك اضاف القضاء لله جل للرب ولانه حتى اخطا او ربك والقضاء هنا قضاء قضاء شرعي وهي من لوازم الربوبيه لان التشريع من الربوبيه طب لحظه, لحظة معلش انا اسف لان في سيدي معي لا لحظه لا خليكم معي اسف جدا عفوا ساري اذكر سيدي ان اضافته للربوبيه هو من لوازم الربوبيه من لوازم لان من افعال الله جل في علا وفيها ولله الحمد منا قال الكلام على التشريع وان التشريع حق محض لله جل في علا قال الله تعالى ابراهيم شركاء شرع له من الدين ما لم يأذن به الله قال الله جل في علاه الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فالامر الله جل في علاه امرا ونهيا وهذه دلاله واضحه جدا ايضا على أن اصل العبادات توقيف لا تشريع والتشريع محد حق الله جل جل في علاه وقاد ربك ثم في المساله الثانيه مهمه جدا كما لفت الانتباه الى اقوام النجات بالتوحيد لفت الانتباه إلى أن اقوام النجات بالشق الثاني من التوحيد الثاني توحيد الاتباع كيف ذلك كيف ذلك وقات ربك لا تعبد اليا وين هنا أنه بهذا ضمن التوحيدين توحيد التوحيد الاباده وتوحيد الاتباع من وين انا خادمك يا طالب العلم لك انت وقت ما اردت حكون خادم لك ابشر طب أكمل يا يعني الثلاثة جيدين جدا لكن يعني يقاربون لكنهم لا يعملون الإدخال الصحيح ها أصليها منتزعة هي منتزعة وليست صريحة هي منتزعة طيب ممتزين هي أصلا توحيد الاتباع بقوله ربك ففيها الإضافة للتعظيم والتعظيم يستلزم منه الاتباع ربك وهنا الإضافة أضافة للربوبية خصوصية دلالة على التعظيم والتشريف وإن كان معظما فتعظيمه في حسن اتباعه كما قال قل إن كنتم تحبون الله الأخلاءات فهي منتزعة, هي منتزعة تحيد الاتباع هنا منتزع وليس مصرحا به فقط باضافه التشريف هنا والتعظيم فقط بإضافة التشريف والتعظيم قال وقضى ربك نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم وقاد ربك الا تعبدوا الا اياه وقاد ربك امر ووصى وكتب وقاد ربك الا تعبدوا الا اياه وهذا لتوحيد الله جل في علاه وهذه ايضا لتوحيد وبين هنا العلاقه بين الربوبيه الالهيه فافعال الله فافعال الله جل في التي الأصل فيها لا ثم ذلك أفعل العبادة بأنها لا تصرف إلا لله دل في علاه وقال ربك ألا تعبدوا والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فإذا قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فهو على التوقيف فهو على التوقيف لأن ما يحبه الله ويرضاه لا أحد يطلع عليه, لا أحد يطلع عليه قط إلا بوحي من السماء, السماء. وقاد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهنا نفي وددبات فيها الدلال على إيش على الحصر والقصر يعني العبادة لا تكون لا. والمعنى العبادة لا تكون إلا لله ولا تصرف إلا لله سبحانه جل في وعلا وقاد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقاد ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي بلا شرك ولذلك فحذر أن الله جلال فعلاء في الآية السابقة أيضا من الشرك عندما قال لا تجعل مع الله إيمان آخر فتقعد مزموما مغزولا فهذه أيضا فيها دلالة وضحة جدا على التأكيد من التوحيد بصرف العبادة لله جلال فعلاء دون غيره وأن لا يشرك معه غيره وقال ربك لا تعبد إلا إياه إلا إياه سبحانه جلال فعلاء أي إياك نعبد إياك نستعين كما قال في الفاتحة نعبدك أنت وحدك لا شريك لك فصرف عبادة لغير الله جل في شرك وعلى الصرف قد يكون الشرك أكبر وقد يكون أصغر لكن إذا صرف عبادة ثبتت بأنها عبادة سواء كانت ظاهرة أو باطنة لغير الله فقد كفر وهذه مادة الكفر والله جل في علا ما أرسل الرسل وانزل الكتب وفرق الناس فريقين فريق في الجنة فريق في السعير إلا, إلا لتحقيق التوحيد التام لله جل وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له ولذلك حتى شرك الإرادات النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة منه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كدبيب النمل هو كدبيب النمل قال لنسلم اخوف ما اخاف عليكم من المسيح الدجال اخوف المسيح الدجال قال قال الشرك الخفي كدبيب النمل في هذه الامه وهو شرك الارادات والنياات ويسير الرياء كفر قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا هذا عجيب هذا عجيب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسان طب بالوالدين عبادة ولا يستعبادة بالوالدين إحسان برا وإحسان طب هذه عبادة أم لا طب ما وجه العطف هنا وهو قد قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وجه العطف هنا ممتازه أشرف هو طبعا هو هو, هو الأن الحق أن هذا عطف خاص على العام وعطف الخاص على العام فيه التاكيد وايضا عطف ما كان فيه جبله مع العباده يشوبهما الجبله والعباده قد يبر بالوالديه جبله لا عبادة فلفت الانتباه الى أن انه لو كان جبله فلا بد ان يكون عباده لا بد ان يكون عباده الميل الفطري بان الرجل وبين والديه وبين الوالد وبين ابنه في الحنو والميد الفتري لابد أن يكون لله لذلك هذا تربية للإنسان على قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان فيه ضعف لكن معنى صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما, لما جئت به فهنا عطف خاصة العام يدل على, على التأكيد والتعظيم وأيضاً فيه لفت الانتباه إلى أن العبادات التي جاءت على هوا الإنسان أو, أو مالت مع جبلته فوجب أن يمحضها لربه جل في علامه وجب أن يمحضها لله دل في علاه فهو يبرد والديه لله لذلك يتحمل منهم ما يتحمل من إساءة ومن ظلم وأيضا من شرك وكفر لأنه أمره بالبر حتى ولو كان كافرين قال وإن جهدك الغشر الكبيم ليس لك بيع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وصاحبهما في الدنيا معروف ولذلك قالت أسماء رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم ان امي اتت يعني المدينه وهي تطمع ان اصلها فاصل امي قال صلي امك قال صلي ام وبر من افضل الطاعات بر الوالدين من افضل الطاعات ولذلك يقول العقوق ضدها تتبان اشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اقول هذين من المهلكات انما قال اجتنب السبع المبقات وقال عقوق الوالدين لا يدخل الجناع ولقاطع الرحم بحال احوال يعني إذا كان قاطعا للرحم فهو أن يكون عقا من باب أولى فلا يدخل الجنة وبرل لدينا أنت تعلم تعلم بما أتى بي النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ في عمره فليصق رحما وأعظم الناس في ذلك الوالدان أعظم الناس برا أو صلة الوالدان ولا ينقطع, الـ الـ الـ الـ الـ ولا ينقطع البر بحال حتى بعد الموت لأن من حصن العهد ومن حصن الإيمان والوفاء بر ود أبي بعد الموت ورزاك بن عمر رأى عربيا فهاله فقام فأعطاه خيله وعممه بعمامته وألبسه قميصه وفلما سئل عن ذلك قال هذا عربي يرضى بشربة ماء ماذا فعلت؟ قال قال يعني من الصلة أن يصل المرء ود أبيه وهذا كان, يوده, كان يوده, يوده وعمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه فبر الوالدين من أفضل الطعاط لما حمى رجل يمني أمه وطاف بها فنظر ابن عمر قال أتراني قد وفيت قال ولا بذفرة من زفرته ولا بطلقة من طلقاتها وهي تلد, تلد فبر الوالدين من أفضل الطعاط بر الوالدين من أفضل الطعاط ومن أفضل قربات ومن أسطح الصالحات قال نبي صلى الله عليه وسلم أحين والدك؟ قال نعم قال ففيهما فجهت وقال ارجع فأضحك هما كما أبكيتهما سبحان ربي العظيم لا يعرف قيمة الوالدين إلا من فقد الوالدين لسيما إن كان صغيرا فمات معا فلم يجد إلا, إلا, إلا جفاءا يريد صدرا يحنو عليه يأوي إليه فلا ولا يعرف كيف يفعل غير أن رحمة الله تكون أوسع وهذا إن كان صغيرا وأصيب بذلك يعلم حقا كيف الفارق البعيد لا لسيما ان كان فقيها يتوسل بهذا يتوسل ببر الوالدان أو لا يتوسل, بالبر يتوسل بحنو الأم بخياس الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنسقت المرأة جنينها إلى سديها قال أرأيتم هذه المرأة أتكون طارحة ولدها أو جنينها تكون طالحة لولدها في النار قالوا لا قال الله أرحم على العبد من أمه كان بعض طلبة العلم إذا دعا وأراد من الله شيئا وألح عليه قال لو رأتني أمي على حالتي لرحمتني فوق الرحمة رحمات وأعلم يقينا أنك وأنت رب السماوات أرحم أرحم علي منها فما أن يبرح أن يضع يديه إلا وقد استجاب الله له. فسبحان من فتح لعبادي ما ما اغلقه على غيرهم الغرض المقصود ببر الوالدين من أفضل الطاعات ومن اراد أن يدخل الجنه فعلي بوالديه صعد النبي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال امين امين امين ثلاثه ثم لما سئل عن ذلك قال اتى جبريل فقال ارفع انف امراه كان افضل لدي كان له والدان ولم يدخل فيهما الجنه فأبعده الله قال قل أمين قال قلت قلت ان غرض المقصود بأن بر الوالدين من أفضل الطعام ومن أبر البر أن يبر الرجل والديه وود والديه ولذلك قال الله دعوه على وقد قرن التوحيد أو قرن بر الوالدين بالتوحيد دلالة واضحة على عظم هذه العبادة ومكانة هذه العبادة اللهم, اللهم ارزخنا وصل الوالدين اللهم ارزخنا وصل الوالدين اللهم الله لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله وأنت أهل لكل خير نعم. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والإحسان إليهما إحسانا وإكراما وتوقيرا وتفضيلا قال وبالوالدين إحسانا ومن أعظم الإحسان السماع لهما وفعل أطيب ما يحبون منك لهما وأيضا السعي حفيثا إلى الدعاء لهما وإلى جرهما إلى رضوان ربهما هذه من أفضل ما يكون برا بالوالدين قال بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أثن عجيب هذه الآجم التربية في القرآن قال اما يبلغنا عندك الكبر احدهما او كليهما لما ذكر الكبر هنا بعدما ذكر ان افضل الطاعات على الاطلاق هي بر الوالدين ذكر ذكر وصفا مقيدا ذكر وصفا مقيدا قال اما يبلغنا عندك الكبر فبرما لما قيد بالكبر احدهما او كليهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قال اما يبلغنا عندك الكبر احدهما أو كلاهما فهنا قال الكبر لماذا لأن في الكبر قد يكون الخرف ويكون المرء إذا, إذا صار كبيرا فهو في عواز وحادة إلى المساعدة في كل صغير وكبير ودخيخ وجليل وترون كثير من الذين لا يطيقون ذلك يذهبون بالوالدين إلى دار المسنين أف وتف على أمثال هؤلاء وأعوذ بالله ممن يفعل هذا ويكون رجلا شهما له مرؤة أو, أو, تكون أو تكون امرأة بارة وإن كان المرأة طبعا ان كانت في بيت زوجها لا, لا لا يعني تملك شيئا لكن سبحان الله العظيم إن الله يختبر العباد بذلك فيكون كبيرا فيكون فيه ما فيه من ديخ الخلق وأيضا من يعني الإعواز والحاجة الشديدة فقال لا تقول لهم أف ويقول لا تقل أف والمعنى كن على البر وبالغ ولا تسيء إليهما بكلمة ولو بكلمة أف وهذه أقل ما يكون إزاءً وإساءة قال ولا تقل لهم أف ولا تنرهما ولا يقال كما قال بعض الظاهرية وليس أبن حزم أن, أن الضرب يجوز مدام قال الأف يا محرامة فقط طبعا هذا ليس علم لا يمكن يكون هذا من علم حل هذا شزوز مضحك مبكي قال فلا تقل لهم أف وهذه الدلالة على عظمة الطاعة في بر الواردين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما لا تنهرهما وعمما قرأ بكثير ونفعه عمرو عاصم وابن عامر قال اما يبلغن بالتشديد على التوحيد وقال وقرا حمزه الكسائي والكسائي على التوحيد يبلغن وخلف قرأ يبلغان على التثنيه إذا قال لك الاهما احدهما كلاهما قال اما ابلغنا عندك الكبراء احدهما او كلاهما, أحدهما أو كلاهما فلا, تقل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اي لا تتكلم معهما دجرا يعني بصراخ بصوت عالي يعلو صوتهما فإن في ذلك سوء الأدب وعدم البر وقيل لا تنفض يدك عليهما وأيضا تنفض يدك بمعنى ولا تنهرهما ولا تسجر واحدا منهما نعم وفيها كما قلنا حصن الأدب معهما قال فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَطِيفًا يعني مهزبًا كريمًا ومنها أن تكني أباك أن تكنيه من الأدب والتوقير والتعظيم وأمك أيضًا وقد تتحبب إليهما بأخي وأختي ممكن تتحبب إليهما بذلك تحببًا وتلطفًا وأن تمازحهما لكن قلنا مع عدم إساءة الأدب مع عدم إزالة التوقير والتبجيل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يبقى لنا أن نقول هناك أمور ليست من البر أحسابه المرء من البر إذا منعك الوالداني من طلب العلم ليس من البر بل من البر ان تبقى متعلما إنما الطاعة في المعروف وأيضا ان, إن أمره بطلب تطليق زوجه فقال ابن سيب أسس أساسا عظيماً قال إن كان أبوك مثل عمر فافعل مثل ما فعل ابن عمر فليس لك أن تطلق ان كانت صالحة متواعة دينة ولكن وفق بينهما وحاول أن تبر بهما أما إن كان غير ذلك وكنت تعلم أنهما ما نصح إلا للرشد وعلم أنها ليست من الدين بمكان فلك أن تسمع لهما وتطيعهما آخر المسألة وهي أن يطلب منك المال وهو غني سري ويأخذ منك مالك بداعي بداعي أنت ومالك لأبيك ليس من البر هذا وأنت ما أنت ومالك لأبيك حين الأعواز حين الأعواز والنفق وإلا فلا طيب الفوائد المصدطة من ذلك فضل التوحيد حصن الأدب من الإيمان ومن حسن الأدب حسن الكلام من حسن الأدب حسن الكلام فإذا الثالث خذنا أخطر كثيرا في آية واحدة سامحوني لو في السئلة فاضلوا وندخلوا على السنة